Alhamdulillah minä shaitaanirrajiim. Wa ashabu al shimali ma ashabu al shimali. Fi samumi wahamim. Wa zillin min yahmum. La bairdin wala kareem. Innehum kanu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 فَشَارِبُونَ شُبَّ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وأستنى سنته إلى يوم الدين أما قبله ف. الإسلام هو دين الله عز وجل ودين جميع أنبياء ورسل فما من نبي أصله الله عز وجل إلا هو يدين بهذا الدين العظيم شرع لكم من الدين ما وص به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ونوسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفوق فيه وهذا الدين عظيم في وقيامه واخلاقه ومصيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صيح مسلم وغيره يقول عليه الصلاة والسلام اوز في سبيل الله قاتل من كفر بالله ولا تغتل وليدا ولا شيخا ولا مرأة ولا تغدوا ولا تمشلوا. هذه اخلاق اخلاق المسلمين. وطبعا الحداسة التي تحدث يعني هنا وهناك التي يترتب عليها يعني احتداء على الناس في كنائسهم او في بيعهم يقتل فيها اطفال ونساء ويقتل حتى فيها الرجال فهذا عايز العمل يعني لا يجوز اصلا وليس من اخلاق هذا الدين ابدا وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري في صحيحه مؤأتا أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤأتا مقتولة في بعض الغازي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام مؤأة مقتولة في, غ... في إحدى الغزوات فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما كانت هذه لتقاتل مع إن الظن في الغزوات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 هذه الأحداث يعني تؤثر جدا يعني تسيء صمعة الإسلام بين الناس يعني هذا الدين يعني كيف كان كيف دخل الناس في هذا الدين دخل يعني لم تكن هناك مثلا فتوحات في جنوب شرق آسيا ولا شيء من ذلك وإنما كان هناك ذهب تجار المسلمون إلى هناك فرأوا فرأوا الناس من أخلاق المسلمين ومن صدقهم ومن وفائهم ومن عدلهم فكان ذلك سبحان الله فتح الله عز وجل به بلدانا عظيما ومثل هذه الأخلاق يعني يعني بين الله سبحانه وتعالى من مكايم هذا الدين أنه فقط ليست يعني ليست دماء المسلمين فقط المعصوم لا أبداً الدماء المعصومة أربع دماء المسلمين هذه معصومة لأن الإسلام يعصم الدم والمال ولذلك بواب البخاري وعم اللطالي وغيره باب الإسلام يعصم الدم والمال دماء أهل الذمة معصومة أهل الذمة ارتبطوا مع المسلمين بالذمة بعقد الذمة وأوصل نبي صلواته الله وسلم عليه أخي ما وصى بي عليه الصلاة والسلام. الصلاة الصلاة ومأم ملكة أيمانكم دماء المعاهدين الذي عاهدوا المسلمين دماء هي معصومة لذا ثبت عند البخاري في صحيح من قتل معاهدا لم يرح وائحة الجنة وإن حالة توجد من مسيرة كذا وكذا دماء المستأمنين الذي دخل بلاد المسلمين بأمان إنه كذلك دماغه هي, هي هي معصومة وهذه هي أخلاق أخلاق المسلمين الخيانة ليست من أخلاق المسلمين أبداً أن يدخل واحد في وسط نساء وأطفال أو أو حتى يدخل على أناس ويجلس معهم ثم بعد ذلك يعني يقتل الجميع هذه أبداً الخيانة ليست لم تكن خيالة يوما ما من من أخلاق المسلمين وإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد الجهاد الدفاع عن المسلمين وغير المسلمين ممن ارتبطوا مع المسلمين بـ بـ بعهود وذلك في قول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصفهم لقضية الذين اخرجوا من ذيالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا ان الله يدفع الفاسدين بالصالحين بقتالهم و... نعم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثير فلم يخص الله سبحانه وتعالى بالجهاد فقط ان عن المساجد فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع والصوامع غير المسلمين عبادات وبيع وبيع بيع النصارى وغيرهم والخدمات الصوم وبيعهم وصلواته لليهود حتى كما كما جاء في في تفسير المفسرين ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولا ينسون الله من ينسون ومن أخلاق المسلمين عظيمة يعني التاريخ شاهد ب بأخلاق المسلمين وعدل المسلمين هذا محمد الفاتح رحمه الله تعالى لما دخل القسطنطين استقبل غير المسلمين بالورود وريحين لهم يعلمون يعني كيف يعيشوا غير المسلمين في كنف المسلمين معيشة يعني كريمة ليست يعني لا يظلمون لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم نعم نمازج العطر جدا أيضا من الأخلاق العظيمة التي يجب أن نمثل بها آآ آآ آآ هذا الخليفة يعني البار الذي يعدونه خامسا للخلفاء والشهدين عمر بن عبد عبدالعيز رحمه الله تعالى في زمنه حاصر المسلمون يا سماقنت وكان في غيم المسلمين ودخلاء المسلمون نشكا أهل سماقند للخليفة للعمران للعمران الذي يزوج إمام الله تعالى أنهم لم يعودوا عليهم الإسلام ولم ولم يعودوا عليهم الدعوة وإنما يعني بيئتهم هي في مباشرة ويصل عمر رحمه الله تعالى يصل من يعني يتحرى هذا الأمر فيجد في أن شكوى الناس صحيح فيأمر غير المسلم فيأمر وليش؟ الذي دخل لما قد يخرج من هي من منصب من قد أخلاق عظيمة وأخلاق عطية وهذه الأخلاق هي سبحان الله هي اكسير امتد هذا الدين وكثير كيف أن الإسلام يحط مقيود ويدخل على الناس وإذا كنا نرفض هذه الأعمال فكما قال الله جل وعلا ولا يجوا منكم شرآء نقوم عالا ألا تعذلوا تعذلوا هو أقذر للتقوا إذا مثل هذه الأعمال التي يستهدف بها الأمينين من نساء ومن أطفال ومن غيرهم في كنائسهم وفي بيعهم وفي بيعهم فهذه لا تجس شرعًا وأفعال محظمة فعلها مجرم وآثم وحيتحمل هذه الدماء وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في والحديث في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لن يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لن يصب دما حارما، ما لن يصب دما حارما، يعني لن يزال المؤمن في بحبوحة المدينة ما لن يصب دما حارما، والحديث يدل على أنه إذا أصاب الدم الحرام، وقد علمتم أن الدماء الحرام ليست فقط دماء المسلمين، لا دماء المسلمين ودماء الدماء الأربعة التي التي يعني علمتموها قد يضيق عليه هذا الدين، ولن يكون في بحبوحة. وقد يخرج من الدين وهذا وقد لا يوفق بالتوبة وهذا معنى ما وارض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس للقاتل لتوبة هو معنى يعني يعني لم يقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الله لا يقبل توبته لأن الله جل وعلا يقبل توبة المشرك فكيف بما دون الشيء لكن معنى أنه قد لا يوفق للتوبة ولذلك قرم الله عز وجل بين الشرك ومن القتل والقتل قريد الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها ناخ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنونه ومن يفعل ذلك يلقى سامة يضعف العذاب يوم القيامة يخلد فيه مؤمنة إلا من تابوا آمنوا عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفوره رحيم إذن مثل هذه الأعمال يجب أن ندينها ويجب أن نرفضها أن أن لأنها في الحقيقة تؤثر سلباً على المسلمين في كل مكان يعني المسلمون يعيشون في بلدان الغرب يعيشون في بلدان غير مسلمين ويعني يعني لا يزال غير مسلمين يعيشون مع المسلمين في بلدان مسلمين يعيشون معيشة كيفة سبحان الله ولذا قال جاذب على لا, لا إكراها في الدين وهذا من عظمة هذا الدين ومن أوجه عظمتي لا إكراها في الدين قد تبين المشد من الغيب هو أنه الإسلام أكرر غير المسلمين عن الإسلام أمدا يعني لم يجبر الإسلام غير المسلمين على أن يغيروا ديانتهم أبدا وإنما إذا أرادوا أن يعيشوا مع المسلمين ويستفيدوا من من كل المرافق ومن منافع الدولة يعيشون مع المسلمين وعاشوا وعاش غيروا المسلمين مع المسلمين. ألم يقبل اليهود ي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعني نقض العقد معه صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا يعني في مثل هذه أزمتنا وهي أشبه ما تكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني عبادة في زمن الهرج كهجرة إليها والهرج هو القتل حين يتهرج الناس يعني يكسر قتل بينهم لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لما قتل فهذه أزمنة الهرج فهنا, فهنا يعني يكون هنا الحاجة إلى العبادة وإلى الرجوع لله سبحانه وتعالى والتضرع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثى المسلمين على في مثل هذه الأزمنة وفي أزمنة الفتن والأزمنة التي يكثر فيها الهرج أنهم يرجعون الله سبحانه وتعالى ويتعبدون لله عز وجل وعبادتهم لله سبحانه وتعالى وتضرعهم إليه بإذن الله وهذا هو صمام الأمن لهم صمام أمان وحاجز يحجز بينهم وبين الفتن فنعلم مدى حاجتنا مثلا في هذه الأيام إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة وعلى مدرسة كلام الله عز وجل وتأمله وتضبعه وكذلك مدى حاجتنا إلى تعلم أحكام الدين لأن الجاهل يعني قد يرتكب من الحمقات وهو لا يدري لكن لكن طالب العلم عنده من العلم الذي يحجزه عن كثير من الأمور أنه يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى بصد الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين وأن يجعل مصر أمينة مطمئنة سخاء رسائر بلاد المسلمين أما بعد فلما ذكر الله عز وجل مآل السعداء وأفصل فيه يعني في ما أعده الله عز وجل لعباده السابقين وكذلك أصحاب اليمين ثم الله عز وجل بذكر ما للأشقياء وهذه طريقة القرآن دائما وكما ذكرنا ووبدو فيها تتميز الأشياء لذا قال جل وعلا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال سمهم الله عز وجل في في أول الصورة وهذه ولا أبوه صنف الثالث وليس وليس هناك صنف واضح وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمانة ما أصحاب الميمانة وأصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال وذكرنا بأن الله جل جل في أول الصورة أصحاب المشأمة لأنهم أشأموا ما يكونوا على على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى وعلى ديارهم و... والسابقون السابقون السابقون أولئك هم المقربون فهذا هم هؤلاء هم الصف الثالث وهم صف الأشقياء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أي شيء أصحاب الشمال هؤلاء تعجيل من الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ولعباده من من هذه هؤلاء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وفي هنا ظرفية والظرفية الظرف تقتضي وجود مظهور داخل الظرف ففي الظرفية ترسم لك إحاطة أي أن السموم والحميم هم في طيادة كما يوضع المظهور في الظرف بالضبط في سموم وحميم والسموم هي ريح الحارة الشديدة التي تخطئق مسام البدن، فإن سميت سموماً في سموم وحميم، فإذا كان فالسموم هي ريح الحارة الشديدة التي تتخطئق مسام البدن وحميم هو الماء الذي آه يعني آه انتهت حلاوته. كما قال جل وعلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم منهن هم يعذبون طاغة بالنار وإي يستغيث من يغاص بماءك المهل فيمشون إلى إلى الحميم فشربون من الحميم ويعني كما يعني ذكر الله جل وعلا في سموم وحميم صلى الله عليه وسلم والعافيه الله. وظل منه يحمون. هي النسم. يعني بتحتاج الى ثلاثة اشياء. الهواء. والماء. والظل. هذه الثلاثة اشياء لا يستخنى عنها الناس ابدا. ولا ولا ولا ولا تصور وجود, وجود حياة. بدون هذه الثلاثة. الهواء والماء. ظل. فهؤلاء في سموم وحمين وظل من يحموم. واليحموم هو الدخان الاسود الشديد. المنتن الكريم. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هو بارد لظل هذا بارد يتبرطون به من مما مما مم فيه. ولا كريم ولا هو. طيب المنظر ولا ولا حصل المنظر والعرب تستعمل كما قال ابن طبي رحمه الله تعالى في تفسيره العرب تستعمل هذه يعني يقول يقولون لا بارد ولا كريم للدلال على شدة النفي نعم وكما يقولون هذه الضم مثلا لا نظيفة ولا كريمة و و و و و وهذا الرجل لا خلوق ولا كريم يعني هكذا يستعملون دائما هذه اللفظة للدلال على تأكيد النفي إلا قال جل وعلا لا بريد ولا كريم سبحان الله فعجب لهؤلاء وعجب لقول الله جل وعلا آه يعني, آه يعني آه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلت من الأمولين وقليل من الأخيرين على سوق موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدانه مقابل أذايق وكأس من معيين لا يصدعون عنه ولا ينزفون وفاكهة مما تقيعون ونحن طيبين مما اشترون سبحانه فاستموم في يعني يعني مقابل يعني انظر إلى هذا إلى شؤم هؤلاء في مقابل ما أعده الله عز وجل للسعادة ثم يبين الله جل وعلا بأنه لا يعني بأنه لا يظلم أحد سبحانه وتعالى يبين لماذا فعلوا بهم ذلك إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مطرفين طيب هو الطرف يعني, يعني الطرف طبعا مزمون في كتاب الله عز وجل الطرف مزمون في كتاب الله جل وعلا والطرف هو الطرفه الدائم الطرفه الدائم يعني بيقول بأصحابه إلى ال إلى الفجور إلى وإلى, وإلى المعاصي ولذلك جاءت نصوص الشيعة لما قسم رضي الله عنه يعني اخشوا شنو ها ويعني وحتفوا وتمعذدو فعمر رضي الله عنه يقول اخشوا شنو إن الحياة ما تكونش دايما يعني فيها نوع من من الطرف لأن الطرف ما بي يعني لا ينشئ مجالا وإنما يعني يؤدي إلى وجود أناس بلا بلا مسؤولية وليس عندهم مسؤولية وليس عندهم مبالاة يعني خلق الله مبالاة كثيرة جداً عند أهل الطرف واحتفوا يعني يعني بمعنى السيء ولو بعض الأحيان يعني كما كما قال الصحابة حين الصحابة كانوا يشوفون مخشب ومتعدد يعني يعني انت نعم يعني عدنان ابن, ابن معدان يعني تشبهوا به انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا ينسبون على النسب العظيم طرف هذا آلمهم بدلا من أن يشكروا نعم الله عز وجل دائما الناس ينشغلون بالنعم عن عن جوهم النعم إلا من بذو الطاقه فأهل بيمه النعم إلى كفر بالله سبحانه كفروا بهذه النعم ثم كفروا بالله عز وجل لأنهم استعملوا هذه النعم في في سخط الله فأهل بهم هذا الأمر إلى كفر بالله وكانوا يسبون على الحنس العظيم والاصفال فيه مدوّمة وفيه تمسك وكان يسرون على الحنس العظيم الحنس هنا بمعنى الاسم نعم وومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني لا يموت العبد ثلاثة من الولد لم يبلغ الح لم يبلغ الحنسة إلا كنا له سطر يعني من النام ولم تمسهم النار إلا تحلت القصر لن يبلغوا الحنس يعني يبلغوا المبلغ الذي يكتب عليهم بالاسم فالحنس وكانوا يصرون على الحنس العظيم والاسم العظيم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا هو الوجه الصحيح في تفسير هذه في تفسير الآية وكانوا يصرون على الحنس العظيم ويصرون على ما هم عليه من الشرك ومن الكفر بالله جل وعلا وعبادة الأصنام والأرثان من دون الله وهذا هو الحنس العظيم هذا هو يعني ولذلك الشرك غير قابل للمغفرة إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون استهزاءا واستبعادا وتكذيبا وكانوا يقولون لوصولهم أئذ متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا لمبعثون استبعدون أئذ متنا وكنا ترابا وعظاما كما قال جل وعلا وقالوا أئذ ضللنا في الأرض أي تفرقت أوصالنا وتمزقت أشلاءنا أئننا في قلق جديد بل هم بلقاء بهم كافئون إذن هؤلاء كانوا ينكيون قضية البعث والجزاء والحساب وهذه القضية عظم من من قضية عظمى من قضايا الموسين ما من نبي إلا وأنظر أمته ذلك وهي من قضية القرآن الكبرى إن لما بعثون استبعاد استفهام هنا الاستبعاد والو للتكذيب سبحان الله أو آباءنا الأولون والآباء كذلك والأشجاد اللي ماتوا يبعثون ما لا يكون هذا هم كانوا مكبونا ذلك وهذا هو من أسباب عذابهم ومن ومن أسباب يعني شؤمهم في الدنيا أنهم كانوا على هذه الصفة. مع ان الله جل وعلا ذكر لعباده في كتابه الكريم ادله البحث والجزاء وللواسب يا أيها الناس إن كنتم في ويب من البعث فإلا خلقناكم من طراب ثم من نطفى ثم من ثم من مضغط مخلقة غير مخلقة لنوين لكم ونقر في الأرحم ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقلاجكم طفلا ثم لتبلوى شدكم ومنكم من يتوفر منكم من يرد إلى أرض العمور لكي يعلن من بعد علم من شيء وطرى الأرض هامدة وهذا الآخر هو الإنسان ده كان نطفة جميدة قلبه الله عزيز حتى أخرجه آآ يعني آآ يعني آآ سويا كامل الخلق حيا نابضا وطوى الأرض هامدة وهذا يابران آخر فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج مهيش ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وضعب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحي يحيي العظام وهي رميم رامي يحييها الذي أنشها أول ماء وهو بكل خلق عالم أنني أنشاء أول مو يقاضي وحالة إعادة لذا قال الجدعان وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وهو أنه عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لذلك رضى الله عز وجل على مقالة ما قل إن الأولين والآخرين الأوائل والأواخر من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأوضى من عليها قل إن الأولين والآخرين وصير الأولين أخير عموم واللفظ العام هو اللفظ الذي يصلح لكل ما وضع له يبقى جميع الأوائم وجميع الأواقل يبقى لن يتخلف أحد عن هذا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كل هؤلاء لمجموعون إلى مقاط يوم معلوم مقاط يوم معلوم هو ومقاط يوم القيامة وحدد عند الله جل وعلا كما قال جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقاط يوم معلوم علم عند الله سبحانه وتعالى وهذا مما اختص الله عز, عز وجل بعلمه. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدي نفسه ماذا تكسب غدر وما تدي نفسه بأي أرض تنبت. هذه الخمسة التي لا يعلمها إلا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. كرامون بصفته لأنه لا يكذب بالبعث ولا بالجزاء ولا بالحساب ولا يكذب بكلام الله عز وجل ولا يكذب الرسل إلا ما كان على هذه الصفة إذن في هذا اليوم الذي قل إن الأولين والآخرين لمجموعون وهذا هو الحش جمع على الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا فيه إن الله لا يخلف المعاد ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لاكلون من الشجر من زقوم. طبعاً مذكروا الله جل على أنهم قبل ذلك في في سموم وحميم وظل مما يحمون. نعم وكذاجع طعامهم لاكلون من شجر من زقوم. والزقوم في كلام العرب كما مروا علينا هو كل طعام منتن كريه. أبجح لي لما نزلت هذه الآيات وغيوها. كان يأتي بالسم وبالزبد ويقول تزقون، فإن هذا هو الزقوم الذي نجي توعدكم به يا محمد صلى الله عليه وسلم كفر واستهزاء. ثم, إن ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر من زق ويعني وفصل الله الجل على في هذه الشجرة. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه مرس الشياطين فإنهم لا يكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوما من حميد ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يعني حين يريدون أن يأكلوا يذهب بهم إلى أصل الجحيم لما شاء لأن هذه الشجرة لا تقل الجحيم في أصل الجحيم وأصل الجحيم معناه شدة النار شدة توقض النار وتوهجها في أصلها وهنا يقول لأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون والبطون هنا البطون المعهود لهؤلاء وهذا, وهذا يفيدك أن خلق هؤلاء في النار ليس كعلى هذا الخلق الذي في الدنيا. لا. والدكتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن دُفِّس الكافر في النار أعظم من الجمل. صلواته الله عليه. وسلم وعليه. وما بين آآ يعني من كبيه مسيرة ثلاثة أيام. لأن مثل هذه الأجسام التي نحن عليها هذه هذه هذه يعني لا شيء من اسمه إلى إلى الناقل يعني عجز بالله منها إذا هناك خلق آخر يخلقون على صفة أخرى حتى يكون عضة للجحيم فمالئون منها البطون هذه البطون مجرمة التي أكلت الحرام شيبة الحرام و و وشيبة الخبوب أكلت من الخنزير وامتلأت بما حرم الله سبحانه وتعالى فمالئون من البطون فشاهدون عليه من الحميم صلى الله عليه وسلم فشاهدون عليه من الحميم يعني الطعام زقون فشاهدون عليه من الحميم فشاهدون شبالهيم يشربون شربا هيم شربا إبل العطاش التي لا طوى أبدا. فالهيم في, في في في أقوال مفسعين هي الإبل العطاش التي لا طوى أبدا. ومنهم من يقول هو داء يأخذ الإبل فتشرب ولا طوى أبدا. وكذلك هؤلاء يشربون من الحميم ولا يهون فيها أبدا. إذا قال جل وعلا فاشابون نشرب لهيم يعني يعبون في شبابهم هذا نزلهم يوم الدين والنزل هو ما يعد للضيف عند عند اول قدوم عند اول قدومه هذا نزلهم يوم الدين يوم الدين يوم البعث والجزاء والحساب فلما توعدهم يعني هذه ضيافتهم عند الله جل وعلا إذا قالت هذا، فعجب لقول الله جل وعلا إن الذين من وعمل الصالحات كانت لهم جنات فلؤوسين. نسألهم خالدين فيها لا ينغون عنها حولا. فلما توعدهم الله عز وجل بهذا الوعد، وهذا الوعد يعني يزلزل قلوبهم لو كانت لهم قلوب. لذا قال جل وعلا نحن نحن خلقناهم خلقناكم، فلولا تصدقون. وهذا واضحا عليهم في تكذيب البعث والجزاء والحساب فلولا تصدقون بما أخبرناكم به نحن ابتدأنا خلقكم فلولا تصدقون فلو تصدقون أن خلقناكم وأننا قادرون على بعثكم وعلى يعني على حسابكم وأن الذي خلق أول مرة لا يعجزه أن أن يعيدكم كما بدأ أفاعينا بالخلق الأول وهو هو, هو الخلق الأول لكم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد من البعث والجزاء والحساب. نحن خلقناكم طيب هم هؤلاء كانوا مكذبين بأن الله جل وعلا يا خلقهم لأنهم لا يكونوا مكذبين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله كل لي من الأرض ومن فيها كنت بتعلمون سيقولون لله لكن لما لم يعملوا بهذا ولم في... فيفرضوا الله جل وعلا بالألوهية وبالوحدانية نزلهم الله جل وعلا منزلة المكذب بذلك لأنهم لم يستفيدوا من ذلك لأن لازم الإيمان بأن الله جل وعلا خلقهم وخلق السماوات والأرض أن يعبدوه وأن يفرضوه بال... بالعبادة فلما لم يعملوا بذلك لم ينفعهم إيمانهم بربية الله لذا قال جل وعلا نحن خلقناكم ابتدأنا خلقهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون وهنا سوف يعدد الله جل عين سوف يبين لهم أيضا من دلائل وحدانيته وشواهل ألوهيته أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أما الرجل إذا يعني صب منية وكذلك منية الرجل أفرأيتم ما هذه هذا المني الذي تضعونه وهذه النطفة التي تضعونها هي في, في الأرحم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون سؤال هنا ليس هناك أحد يجيب بأن الناس هم الذين يخلقون ذلك وإنما الله سبحانه وتعالى فالاستثامنا يعرض به التوبيخ والتقرير لهؤلاء وتقريرهم بنعم الله سبحانه وتعالى أيضا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون والله سبحانه وتعالى هو هو الخالق لهذا نحن قدرنا بينكم الموت كما قالنا هذا المني جعلناه من أسباب الحياة لذلك نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين قدرنا بينكم وكتبنا عليكم الموت وهذا يعني شيء كتبه الله عز وجل على كل حي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسلوقين والموت كما قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير ومن مظاهر قدرته الذي خلق الموت والحياة المتضدات دي هيدا اللي تدلكم على عظيم قدرته؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نحن قد ضلنا بينكم الموت وما نحن مسلوقين وما نحن مسلوقين وما نحن بعجزين عن عن أن نعيدكم ولا يحسب الذين كفروا سابقا إنهم لا يعجزون الجميع في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت سلطانه هو يتحكم فيهم سبحانه وتعالى ويمد فيهم أمره وقدر نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم يعني نعيد على أن نبدل أمثالكم نعيدكم في القيامة بعد تمزق أشدائكم وتمزق أوصالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ونعيد نشأتكم مرة ثانية في القيامة والبعث والجزاء والحساب ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون نجرب نفقه واحدة فإنما هي زجعة واحدة فإذا هم بالسهرة أرض المبدلة ولقد علمتم النشأة الأولى إن لم هنا لم القسم كأن الله جل وعلا يقسم لهم أمان و... و... و... وقد حرفوا تحقيق ولقد علمتموا النشأة الأولى نشأ أولى حين... حين أنشأكم من العدم فلماذا الجزاء البعث والجزاء والحساب الذي أنشأكم من العدم يعيدكم ولا لا لذا قال جل وعلا هو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وأون عليه الجميع هين على الله سبحانه وتعالى لكن في عقولكم هذا أن الذي يبتدأ الخلق أول مرة أن يبتدأ خلق أول مرة أصعب من, من إعادته مرة ثانية ولكن الجميع عند الله جل وعلا هيا هو الذي يرده الخلق ثم يعينه ثم يعيده وهو أهون عليه ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون لو لا ذلك ونذكرون نعم الله عليكم وقدرته سبحانه وتعالى والذكر كما قال جل وعلا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين والتذكر دلالة على يعني يعني على يعني فهم صحيبي يعني, يعني الذي عنده فكرة وعنده تأمل وتدبه يتذكر ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أي فهل لا تتذكرون وتعرفون الذي الذي أنشأكم أول مرة قادم على أن يعيدكم مرة ثانية وأنه لا يعيزوا ذلك ثم أيضا عدد نعموا عليهم أفرأيتم ما تحرثون الزرع التي الذي أنتم تزعمونه والاستفهامنا أيضا للتوبيخ والتقيع والتقييم أفرأيتم ما تحوشوا زرع أنتم تحوش الأرض وتدعون فيها وتزعمونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزاعمون طيب هو دور دور الإنسان في في الزرع بيعمل ليه يحوص الأرض وبعد ما يضع فيها البذة وبعد ما يضع البذة يروي وبعد ذلك يقف عجزا ينتظر ينتظر وهو يعرف ايه الرحلة ايه اللي بيتم في باطن الأرض لا. الذي يدعها هذه البذرة في باطن الأرض والذي يعلم احدتها في تقوم الأرض السفلى ثم بعد ذلك يعني ارتفاعه فوق هذه الأرض وظهور سمراتها هو الله سبحانه وتعالى إذا قال جل وعلا أأنتم على الحقيقة أم نحن نزيعه من منا أنتم ولا ولا, ولا أنتم أمي الله سبحانه وتعالى أنتم تزيعونه أم نحن نزيعه وحتى يبين لكم هذا الأم لو نشاء لجعلناه حطاما هي رحلة رحلة البذرة في بطن الأرض هذه لو شاء الله سبحانه وتعالى ما شق هذه البذرة ولا أكملت هذه البذرة رحلتها لا هي تحت ولا فوق لو نشاء لجعلناه حطاما حطاما يابسا لم تجدوا زرعا ولا شيئا فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون تتفكهون في المقالة وتتلاومون وتندمون طارة تقولون إنا لمغرمون إنا لمغرمون يعني لمجيمون وآثمون نعم بل نحن محرومون وطارة تقولون بل نحن محرومون حرمنا هذه الالالال الزرع وووحوعمنا هذا العام وطبعا الإنسان الذي ينشغل يعلم حين يرى ثمرة عمله يعني يرى بفضل الله الزرع يعني ناضرا وحين يعني يصب تصب أرضه ولا شيء أم من جلل عنده أم من عظيم إذا قال جل على لون شاء لجعلناه عطاما فضلتم تفكهوا إن لمغامون تتفكرون يعني تتفكرون بالمقالة طرطن تقولون إن لمغامون يعني آثمون مجمون ملومون كل هذه الأقوال السلف يفسرون الآية أو يفسون لفظ ليس بما يواظفه وإنما بمعناها بما بما يقاربها وهذه طريقة السلف في التفسير بل نحن محمون حويمنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أيها الماء الذي أنتم تشربون هذا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون أحبين لا يشكر في هذا الكلام لا. لو نشأ جعلناه أجاجا والأجاج والأجاج هو الماء الشديد الملوحة المل الذي لا يستساق لو نشاء جعلناه أجاجاً لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك جعله عز عزباً زلالا فراطاً لو نشاء وجعلناه أجاجاً فلولا تشكوهن فلولا شكرتم هذه النعم التي التي أولاكم الله سبحانه وتعالى بها افرايتم النار التي تضون طيب افرايتم النار التي تضون التي تقضحون زن... يعني زندها وتشعلونها افرايتم النار التي تضون أأنتم انتم انشاتم شجرتها طبعا الكلام القران نزل على مع حدود العرب العرب لما كانت تأخذ النار في في الماضي كيف كانوا يقضونها من اشكال الخشب فيش وسيلة أخرى لإيقاد النار إلا هذه. سبحان الله وهذه الأشجار قد تكون أشجارا يعني يعني ناضرة ونضرة يجري فيها الماء والماء عدو النار ومع ذلك جعل الله عز وجل هذه الأشجار هي وقود النار. لذا قال جل وعلا أنتم أنشأتم شجرتها أنحنو الشيوم. والعرب كان عندهم نوعاً من الشجر لما يريدوا النار يقدحوا الشجر في بعضه البعض فتنقضح النار حنازل ويشعلون هذه النار نحن جعلناها تذكيراً ومتاعاً للمقوين ذكر الله جل وعلا في النار سفتي أول صفه نحن جعلناها تذكيراً هذه أول صفعة وضعه الله عز وجل من خلقه ما أن يتذكر الناس بها جهنم ويستنصرون نحن لا تشكوا ولذلك كان كثير من السلف إذا مضى على الناس في الدنيا يقف عليها متأملا متذبيرا وكثير منها يبكي عند عند وكثيما منهم بكى عند رؤية النار العجيب أن نحن كل يوم نستعمل هذه النار ولا نتأمل ولا نتفكر ولا نتذكر هذه النار مع أن الله جد وعلا ذكر فيها أول صفحة نحن جعلناها تذكرة إذا كنتم لا تستطيعون أن تقتربوا منها فنقوا بأنفسكم عن النار العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ناركم هذه والحديث في الصحيح. ن هذه جزء من 75ٍ جزءا يوم صلى الله عليه وسلم قال والله رسول الله إنها لك يعني الجزء ذاك فيها ناطق هذه كل نور الدنيا جزء واحد من 70 جزءا يوم القيام قال الله يا والله الله إنها لك فيها قال أما إنها فضلت عليا بتسعة وستين جزءا. صلى الله عليه وسلم ورحمها نحن جعلناها تشكة فدائما إذا رأيت النار وأشعلت النار في ميتك اللي انضاج طعام من أو نحو ذلك يكون عندك فكرة فيها لأن الله جل وعلا أراد منا منو ذلك نحن جعلنا تسخيرات ومتع للمقين ومتع لل للمقين متع الذين يسافرون في في البوادي وحين يشد بهم البرد أو حين يريدون انضاج طعامهم أو حاجات لهم فاستعملون هذه النظر نحن ونحن جعلناها تذكيرات ومتاعاً للمقوين للمسافرين المقوين طبعا أصحاب الحاجات وأعظم أصحاب الحاجات أمي هم, هم مسافرون يستفعون في البوادي وفي القرى في يحتاجون إليها في انضاج طعامهم وشوارهم ونحن ذلك نحن جعلناها تذكيرات ومتاعاً للمقوين فإذا علمتم هذه النعم العظيمة كما ذكر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان يقضي عباده بنعم فسبح باسم ربك العظيم فسبح الله ونزيه عن الصحبة والولد والشريك والمثيل وال والند وال والمماثل والسمي فسبح باسم ربك العظيم بسم ربي باسمه سبحانه وتعالى اسم منون مضاف والمضاف الى جميع اسماء الله جل وعلا اسبح باسمه كان عظيما الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد عبده واسمنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين